الرواد للإنتاج الفني تقدم صفحات مشرقة من التاريخ الإسلامي إنها كتائب التوحيد المنطلقة منذ البعثة النبوية من جزيرة العرب إلى أقاصي المعمورة تنشر النور وتبدد الظلام وتخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد تحمل بين جنباتها أشريات النبوة بالفتح المبين الفاتح نعم فعل الفاتح مدد الضُّلْمَ المُبِينُ أشعار إيهاب عبد السلام الحان وإخراج يا سر خليل نعم فعل الفاتح مدد الظلم المبين نعم فعل الفاتح بددوا الظلم المبين خلصوا أهل البلاد من طغاة ظالمي خلصوا أهل البلاد من طغاة ظالمي الفاتحين الفاتحين الفاتحين الفاتحين, الفاتحين, الفاتحين فتحهم قد كان نورا يملأ الدنيا سرورا فتحهم قد كان نورا يملأ الدنيا سرورا ما ابتغوا فيها شرورا بل صلاح العالمين نعم فعل الفاتحين بدّدوا الظلم المبين فعل الفاتحين الظلم المبين خلصوا أهل البلاد من تغات ظالمين خلصوا اهل البلاد من طغاط ضالمي. الفاتحين, الفاتحين. الفاتحين. الفاتحين. الفاتحين. ما مشوا فخرا وتيها في بلاد فاتحها. ما مشوا فخرا وتيها في بلاد فاتحها نشر دين الله فيها ذلك ما يفتغو. نعم فعل بددوا الظلم المبين نعم فعل الفاتحين بددوا الظلم المبين خلصوا اهل البلاد من طغاة ظالمين خلصوا اهل البلاد من طغاة ظالمين الفاتحين الفاتحين الفاتحين الفاتحين ما أساؤوا للديار او لاطفال صغار ما للديار نساء او كبار فتحوا محبا امين نعم فعل الفاتحين بددوا الظلم المبين فعل الظلم المبين خلصوا اهل البلاد من طغاط ضار سو اهل البلاد من طغاة ظالمين الفاتحين الفاتحين الفاتحين الفاتحين, الفاتحين دعوه الهادي بنا دعوه للعالمين دعوه الهادي بنا دعوه للعالمين بلغوها صادقين بقلوب لا تلين نعم فعل الفاتحين بدد الظلم المبين نعم فعل الفاتحين بدد الظلم المبين خلصوا أهل البلاد من طغات ظالمين خلصوا أهل البلاد من طغات ظالمين الفاتحين الفاتحين الفاتحين الفاتحين